ثم دنا فتدلى فكان قاد قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد ر آ ه نزله اخرى عند سدره المنتهى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 وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن ن تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا الحياه الدنيا ذلك مبلغه من م العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى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 و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا